ثم ينذئ بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوه عن النجوات ما يعودون لمنه عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاء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 وليس لهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالف فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا وتُلِّي العِلْمَ والله بما تعملون خبير